الذين كفروا لهم عذاب شديد، والذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم مغفرة وأجر كبير. أ فمن زين له سوء؟ وعمله فرآه حسنا فإن الله يضل من يشاء فان الله يضل من يشاء ويهدي من يشاء فلا تذهب نفسك عليهم حسرات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 وَمَا يَسْتَوِي الْبَحْرَانِ هَذَا عَذْبٌ فُرَاتٌ سَائغٌ شَرَابُهُ وَهَذَا مِلْحٌ أُجَاجٌ وَهَذَا مِلْحٌ أُجَاجٌ وَمِن كل تأكلون لحمة طرية وتستخرجون حليا تلبسونها وتستخرجون حليا تلبسونها وترلف الكفيه مواخر لتبتغوا من فضله ولعلكم تشكرون يولج الليل في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 وإلى الله المصير وما يستوي الأعمى والبصير ولا الظلمات ولا النور ولا الظل ولا الحرور وما يستوي الأحياء ولا Allah yüseğe mi yecha ve ma atta إلا خلا فيها نذير وإن يكذبوك فقد كذب الذين من قبلهم جاءتهم رسلهم بالبينات جاءتهم رسلهم بالبينات وبالزبر وبالكتاب المنير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 إن الله عزيز غفور إن الذين يتلون كتاب الله وإقام الصلاة وانفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية وانفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية يرجون تجارة لن تبور ليوفيهم أجورهم ويزيدهم من فضله إنه غفور شكور والذين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 ثم أورثنا الكتاب الذي نصطفنا من عبادنا فمنهم ظالم لنفسه ومنهم مقتصد ومنهم مقتصدو ومنهم سابقون بالخيرات بإذن الله ذلك هو الفضل الكبير.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 وهم يصطركون فيها ربنا أخرجنا نعمل صالحا غير الذي كنا نعمل أو لم نعمركم ما يتذكر فيه من تذكر وجاكم النذير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 كَثَرَ فَعَلَيْهِ كُفْرُهُ وَلَا يَزِيدُ الْكَافِرِينَ كُفْرُهُمْ عِنْدَ رَبِّهِمْ إلَّا مَقْتَى وَلَا يَزِيدُ الْكَافِرِينَ كُفْرُهُمْ إلَّا خَسَارَةً قُلْ أَرَأَيْتُمْ شُرَكَاءَ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 كان حليما غفورا وأقسموا بالله جهد أيمانهم لئن جاءهم نذير لا يكونن أهدى من إحدى الأمم فلما جاءهم نذير ما زادهم إلا نفورا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 ولكن يؤخرهم إلَى أجل مسمى فإذا جاء أجلهم فإن الله كان بعباده بصيرا